「そして私たちは私の手を借りることはないです」<音楽> م ن ذكر أ و أنتا ب ع ض بعض ك م من ف النابلسي ذ ي ه للعلوم الاسلاميه Thank you. ت ح ت ه ا ل أ ن ه ا ر م ا م د راتب ا ن ا ب ل و موسوعه أُنزِلَ النابلسي ش ع ا ا ت للعلوم ه الاسلاميه ه